وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يُطَافُّونَ عَلَيْهِم مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغون وحور عين كأمثال اللؤلو المكنون جزاء فاكهة لا کواں وزل تم ما آخری الشمال في میو احمد وزل رفيل وكانوا يصرون على الحنف العظيم دنیا نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم مات النون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد جَاءَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تَفَكَّرُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ المز أَنْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نحن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 Amen. <sweak>